إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا حرمة الإسلام صنوا ثم وفوه العودا لا تلينوا أو تهونوا وانشروا الفجر الجديدا بشروا بالخير سيروا حطموا الكفر العيدا أسمعوا الدنيا هتاكا فيه نار الكون توقات ثم زيدوا النار عظمًا علّ باب الكفر يوصاد ليعود الدين نورا في ثماء الكون فرقات بشروا بالخير سيروا حطموا الكفر العنيدا إخوة الإيمان كونو للهدى الزام جنودا فرمة الإسلام ظلوم ثم وقووا العودة لا تهينوا أو دهونوا وانشروا البجر الجديدة بشروا بالخير سيلوا حقبوا الغفر العديدة أعلنوها في تبات عزمنا اليوم تجداد وبعثوها سيانات طالما البغي تبداد إننا خير دعات ننشر الدين المؤياد بشروا بالخير سيروا حطموا الكفر العنيدا إخوة الإيمان كونوا للهدى السلام جنودا قرمة الإسلام البجر الجديدة. بشروا البجر الجديد بشروا بالخير سيروا محصموا الهبر لا نيدا لا تكلوا لا تملوا لا يزال العود أخضر لا تهابوا لا تخافوا عندها الهول وزمجر إن وهم الهول يقبو في نداء الله أكبر بشروا بالخير سيروا حطموا الكفر العيدا إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا حرمة الإسلام صلو ثم وطفوه العهودا لا تهينوا أو دهونوا وانشروا البجر الجديدا بشروا بالخير حطموا الكفر العيدا إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا حرمة الإسلام صنوا ثم وفوه لهدى لا تلينوا أو تهونوا الفجر الجديدا بشروا بالخير سيروا حطموا الكفر العنيدا